حيزب اقترب سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا اجتمعوه وهم العبون حيزب اقترب سورة الأنبياء في اسم الربين الذى حنين يتشون ذى الحنى أقرب الحاسف المدين نهنيد كل ما تنيد يسد القرآن شابه جديد غربه فى نسان أما كانوا رسرين نهنيد الهند قصر لاهية قلوبهم وأصر النجوة الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أفتاتون السحر وأنتم تبصرون ذين الحنول وننسن هذر من الفضن السفران وذيذر من القرنش وكذر عبدهم خنويا أم كذتبعم السحور خنوك كذن قربي يعلم القول في سماء وضر وهو سميع العليم إنسن محمد فهو يعلم كل وار ذي جن نغذي القعام نتنسل لدكول شيئا العلميس ليسعر حد بل قالوا أضغاث أحدام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أصد الولون أننا سيرقور نفريا ألا أصغر في الديهر على ذلك نتذام الداح أردو المعجزة أمثن دبوني من زا ما آمنت قبلهم من قرية هلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجال يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قرنشتن غير قمرين سن شتت ذا ثلث من ان ذنيه مدمن وذخد شقه خبريخ ذل جزن وحي جند شلثم وما جعلناهم جسد لا ياكلون طعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكن المشرفين ارن النوق الى بزن وارن الشرر مكلا ولا ود وارن مشتات ومن بعده وفيشن روعد النقر للجثن نهني وذاشين لقد نزلنا إليكم كتابا فيه ذكلكم أفلا تعقلون أقلق ننزل دي الكتاب أن يستيقن شرفا أن تذكر عقل ون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا خارين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون أشحر سد داتين محام مثل الضرم نخرق بعديس أرقم النغى النظام إما حسن سرب لنا أفذل لرقل نذيس أرقل ثالا قرثد أغل لربحي في الثلام أذي خامن نتز هذا كنت تشتغسين قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك حتى جعلناهم حصيدا خامدين أننا سأخذ النغ جغلنا لذى الظالمين أكا قلنا الشغون ألم ننسن الرع أم يهرس ومهرن ذاين يموتسن الحش وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لوردنا أن نتخذ له ونتخذناه ون من لدنا إن كنا فاعلين قولنا خلق فيه نوت مورث إيشاري يلاني جرسا مبلر معناس وشكارر أمر نفغي كلا نزهو نسعن دارة دناويا لو كان ذي البال بل نقذف بالحق على الباطل في دماغه فاذا هو جاهق ولكم والويل مما تصفون نكش الحق البطر اثيق عرضين في فك اه يخسر ون ذقينا وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يشتكبرون عن عبادته ولا يشتحيرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ذي رسم ركيلان ديكينو نيقدر قاعو وكدي كيلان غورش في مراكش عابت تكبيرا ورش تهجن ويعقل اتخذوا الهه من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة للا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون نوق من وذع بذن ذي القاعد من هناك حقون أمر تصير ربي ثن يجل لن حكي من ذي ثن يجل نذقع من غير ربي غفين ندقرا أبو العشن الرحمن حدو في الشركة يخدم نثنها الدكتونشل من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل كثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون موق من وذي عبدان من غير ربي إن شن أو فرحان النوان ما ينزلت هذا لون أثنى وقيد الكتاب أبو ذكي الله نهيذيا يكذ الكتب قلان عروي ذكي الله القفريو لمعنى تصدق شن وشن الحق نهني لرقين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون كان النفعيد نشجع قفرخ نتوحي يسيد هريل لرب النظن حشان نكع في الثير وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون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 ফিরসাহ হুগু ফজ তরমিন أوَالَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ عُذْرِينَ لِكَفَرِي وَلِلَّذِينَ نُذَرُوا أَمْرًا انْفَرِقًا شَبَيْنِ لِلَّذِي حَيٍّ ذُقْ مِمَّا فِي النَّخَرِ أَمْ خُرْجٌ مِنَ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاج شبلاء لعلهم يحتدون نقم ذي القاعد دولار يسنف سرقول تحرك لنا ماما نقم ذي في السيغزران ذي برتنة لثبعان وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عناياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسقحون نخمدهن ذي سقف يتوحف الضوء الضيغلين تشارثك الجنتت نتذوينك نخلقان يتذواش إطيجاقور مر ذي الهوات عمون وما جعلنا لبشر من قبل كل خلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أدنقي مرذيوان قبرك وكنادي ذوم مصموصة كتينية نثن عن ذقائق ما كل ثروح أتذق الموث أتنى الشرفي كون ششر ذو الخير ذو فتنة ثغرين فإذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هجؤا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون مكرثون وذرفان فلات مسخيرون قرنش ملواجن ديكسن ذبغلك نزع عبد زينن ننمي خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لعبد خلق ذحماق أو نسك نغري شراث في حلمة النمد غير أن ندمر من الوعد دقيق ماذا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بلتاتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون <تصفيق> أمر أعليمني كفريون إما كنور تقري عن إثمش غفوهم وننشن ولا غفو من عن أتندس غفر ذهش أرجح مرنالة شر أرجح نصراج أثب ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستزئون أم سخر غفر بيا قبلك يزيد غفر ذاك إلا لكنت مسخرا وإلا كنت مسخرا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 مره شان وذا شعبذن ارهني من عند هنا ورزبرنا من عن ورزمير النث من عن اخو ل ديما نشن حدفني من نادينا بالمتانه هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون ان ناتي الارض نقصها من طرافها افهم الغالبون فن نشرب حقا افر جدودنا شمال امي يغذف العمر مسن ورثوا رجال القاع نش الغش يشيل الريوف وكط ما ندغفن معناتها مو في سن سنقش سن. الباحثين يشرمن سن قول ان ما انذركم بالوحي ولا اسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مشتهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين إنا أثنى ذاكوا شري وحدي نجرين في اللي أرسلني عزوكوا إيو ويلبه نظرطان لكانتني ما سشوط للأعثف النمب فيه ذر سنين سقرحتنا زغن الله الظالمين ونضع المواجهين القسط ليوم القيامة انا لا نفس شيئا وإن كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاشبين نكون دنسر شد الموجان صحا نهار القيامه ويرسل يجوس ترويح ذق الش ما يتغر غشي يجوز وين تستخدم لقدعا عقان اللفت ان ذي التي دناويه بركه ما ذلك لك حسبا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك ننزلناه أفأنتم له ملكون أثنف كديموسان أظهرني يستكتاذ شفت بسمكت الممنين وذي يجادن وفنسن غسك نور تظرين لان للقيام الترقيقين لقرنا كذا سمكتيا ذا مبروكنز النزريتين أم حكا جراغنكا ولخداتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين إذ قاد لأبيه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم آباءكم في ضلال مبين نفكيس دي إفراهيم لو قامنا الرأي قبل اجعل من يسل نكني اميسينا غباباس ذلقميس ذشو ثكا لسنا مجي غيث طعم اننا سكيد نفا لجذوذ نعب ذنتا انيس اثن ثلام اسهل ويسي جذوذ نوان ذي ظلال نثن قرات قالوا اجئتنا بالحق امنتم اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وان على ذلك من شاهدين أننا تصحينا نغلط شكا على رض ينا يسن ذا بي جنوان ذا قاعا ونك نهني خرقا نك غفان اشتادش هذا وطالله لأكيد أن بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا لله كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون أحقرب ذات نرزا رسنا من ونمس روحا يرث ليكذ شقفان حشم القرن يرس آتت قرن غرس يوكلنا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن ظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم أن منهج خذمن أنشتوذن عباد أفنو جيت عدا أنندوا إن بعض نسلياس إيه المزير جميثا إيه سور نفي إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم مشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بالفعله هو كبيرهم هذا فاش قالوهم ان كانوا ينطقون الناس رحت وحدي عينا ننتظرنا مده اهتت الشهاده الفلاش اننا شي ابراهيم اللي شتي خدمناك و اذا كاين عبد ينيا شي شي خدم ما مقران قالين شنو هذا تنطقان فرجعوا الى انفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكشوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أقرن روم لمن سن أنن أدخل وقضر من أقرن غروانه لان لاشقرن يكتحصير وجنود انطقنانا قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفن لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ين يسن أمكت عبذم من غير ربي وإننا كان أكوني نفعكم يصدرون ولو كان ذقو الشماء أتفوحم إفوحكت عبذم من غير ربي أعني تهم قالوا وحرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين أنت أكرت الصراحة حميثت ويسع بذن بل الله رسلت خذما قلنا يا نار كوني برد وسلام عنا إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه منخسرين وان جينا هو الوطن من الارض التي باركنا فيها في هذا العالمين ان يشيد اثمش إليك مشم ضصنيل ورنصر دورو ابراهيم بغانا شاف شو حالنا نرفنا لهنيك خسران ننجفنا الشيك الزلط من شط الجرباح ادخر ختك الملان ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أهمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء زكاة وكانوا لنا عابدين نفكيز إسحاق ذميس ديسان ياقوب ذي زيدا مرن صرحا نقم مشند مشايا ادهد دون استداثنا النا اتى من وحي جن للخير كنا خدما هذا الشدنا ازر ليث هذا الزكاة ان لنعب بالنات ولو طناتناه حكما وعلما ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاشقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالخين لطنفكيس دل حكمان دل علم أن ننجاث لثدثني خدما لخذي من نثمسيخين نهني الله نلقو ممشوم أن نفغني أكو برذان نشخي شمث دل رحمنا نستذيو دل صالخين ونحني من قبل فستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين قبلك نحمي قدعا أن قبلز الدعاينش ننجتيك ذي مولانيش ذي المصيبة مقرات النصر تغفر قميش يشدفن اللي يثنه نهنيلن ذقوم مشوم نصغر قفنك نملان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفاشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين أكين داود ذي سليمان إم حكمن ذي الجير ونكن جيخست ذي الجير وذلوم يحكم من زن الحراس ففهمناها سليمان وكل تنا حكما وعلما وصخرنا مع داود الجبال يسبحنا الطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوش لكم ليحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون نسفه ماستي دي سليمان نفكيزن دي الحكمة دي المعرفة وإسين يرسن ذا ودن صخر دي ذس إذرارت سبحان أكلمون الضيور من فاكرة نحن نخدم نمريسم كاي الصنا في جلبي نبو الزير أكون منها تدير السلاح أريد رقر الشكرم ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمله إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين <تصفيق> أظن يقوى نشه مان أشترا مريسا الدو أغاث مرث من خطر جرباح لكن إذا أعلم بشكل شيء أن الشياطين يتغمسن دي البحار خدمنا سينا النظام إن اللي نتعاش تذيك وأيوب إذ نادى ربه أني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من الضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين أيوب مقنجل فيس إنو جان يساور سرخه ذطمع يرنى ذقيا نكينا قريث المضرور الرحمة نقبر الرحمات نقبل الدعاس نكساش حرب ينثث الرن نريز دموجنيش نريز دانش نسن فجذا الرحمة صورنا ذا فكرويذ عبذن والإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين اسمع ليكو إدريس ذلك في المرة صفرا نسكشميثنا الرحمن نهني ذكو ذي صرحا وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذا النون يونس مي قروح الشور فن يجرقوميش ينور نصريق فلاش ينوجا مديغ رترام وديفشربي حشكتش اشحال مقرف الشريف مثل الكل يغدي الظالمين للريج داون جائف ذي المحنوع تبوض الحوس اكن الشوب وزكريا أهدنا داربه رب لا تضرني فردا وأنت خير الوارثين استجبنا له وهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين زكريا غيرتغريا في غيربا فيس أبا وريج ججد وحيد اشتي وارثن خيلان انقوري فيدن فكيازد يحيى فيدن فكيازد يحيى فيدن فكيازد انصر حسن الطفيس نهني لن لمزورا استفريد الخير ذاعو ناغد ضمعان ذي جنغ أقاذ ناغ ورنغ والتي أحسنت تفرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين تنيسونا إن الشرفيش أنصوذ ذكسا روحنا نخمس نستثيك ذميش ذا العالم الخرخيث إن, إن, إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون ذا وقذ الدين يون الدين مثل الكينية ذهب نون عبد وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون أنفرق جرسا ذي رمر ندين سن غنى مرد غلن يرلون السد المؤمن ولصدعوين يخذم أقرغن خذف ذمرة وحرام على قرية هلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حدب ينسلون كتت داثين السنقر ذو الحرام للشغال إما يلغن السد إن يجوج ومجوج نهني ذهم كلث غالفين أجفون سجر واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة بصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين اقرب الدل وعدنا ها كان الشعر تولن أبوذك إني خفرا أشقرا ألوخذنا من اللغة فاقنا فيل زي غنالة إنكم وما تعبدون من دون الله عصب جهنم أنتم لها ويردون فنوان ذوين ثعبثم من غير ربي كني خلقان ذسرقون جهنما فنووث ثلاثة شمام لو كان هؤلاء يالهه ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها سفير وهم فيها لا يسمعون لو كان وديني بصح اللي ربي في نوتشثمان مهني مره ديما دياش قال اندفيكشن هاتهيه مهني لي إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشنها تنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الكبر وتطلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وذا شك المث زوار اصغرنا فين يرهان وذا كذا بعضا فلاس جهنم ورسلنا رنج الحسيس نهني دي مغذيرين ذو قواني دي مغطر واحد ورسلنا سحزننا الخفر نهم قرآن الملائكة نهني دمجن أسنين ذو جنذا السنون ونسي ثوى عدم يوم نطوي السماء كطيش الجلل الكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ أَشْتُنْمَنْ ضَبْقِهِ النِّيَمْ أَكْنِهْتَ ضَبِّقْتَ كَتَابِ أَكْنِدَنْ فِذَرَ خَلِقَهَا إِنْ يَجْوَرْنَا رَجْنَا نَعِوَى يوم القيامة دلوعد فلنا هذا يضروا لابد نكني ما سنخدم ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين أقرغني دي كتب ديزابور كتب الدينزين أفداوت بعد التورة أرقع أسور ثن العباهي وكذاك النصر حن وكما رضا يقوم عبد المربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون أنشجعي كذذر الرحمن إذ خرقي فكل ملان إنشني شوحيد ربنا منذ ربي واحدش ماي الذي ينفقه بلم أشغرم دي شلما فإن تولوا فقلا على شواء وإن دريء قريبنا بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من الخول ويعلم ما تكتمون ما جئنا لعرورنا شن خبراكن دكن في السلام ورعيمه مي قرغ نغي بعدا يكون واعدا يعلم الهدره في الجهار ربهم يعلم ما انك تسرم وان دريلا عنه فتنه لكم ومتاع لاحين قربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ও রিমে হ্যা ও গি রবি খুন তাম শে লোক ইনসিটম সরহনি